زُّنَ لَِّا صِحّ الشَّهَواتِ مِ النسَاءِ وَْبَنينَ وَقَن قير الْمُقطَرَةِ مِن الذَّهَبِ والْفِضَّّةِ والخَيد المسََّّم والخَْ المُسَّّمَةِ والْأَعامِ والْحَرف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 وَإِني سََّتُهَا مَرِْييَمَ وَإِّي وَعيذُه بِكَ وَذُّّتَها مِنَ الشَّيطان الرَّجِيم فَتَقَبَّ لَهَا رَبُّهَا بِقٍَُ حَسَنِ وَأَم بَتَهَا نَباتً حَسَنَ زَكَرِيَّا.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 وَلِّ فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ أَن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 وَيَكَلِّمُ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَلَدًا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّ وَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَّورَاتَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ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 جك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل ثُمَّ نَبَتِي الْفَ نَجْعَلَ اللعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِن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 ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون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 فيِي مَا لَْسَ لَكُم بِهِ عِلْ وَلَّهُ يَعلَم وَأَنتُم لا تَعللَم مَا كانَ إبَرهِي مُ يَهذيَو وَل نَصران يَ وَلَِ كَانَ حَنِيفًَا مُسلْلمَ وَمَا كانََ مِنَ المُشِكين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 وَقَالَ قَائِلَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ طَائِمًا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 اللَّهُ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون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 إ عَلَىائِبَرَهِمَ وَإِسماعلَ وَإِسحاقَ وَويَعقُوبَ وَإِسماعلَ وَإِسحاقَ يَعقُوبَ وَالْأَسْباطِ وَمَا أُوتَمُ س وَعسَ وَ النَّبِّونَ مِر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 قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من ذَلِكَ ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله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 إلا إِلَٰهَكُمْ وَاحِدٌ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا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 مِنْ أهلِ الْ الكِتابِ أَّتُ قَائِمَ يثْلونَ آياتِ اللِ آنَ الليْلِ وَهُم يسجدون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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يملكون لكم خبا مَا ود ما عنتم قد مِنْ البغضاء من افواههم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم أكبر قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ يُحِبُّونَهُ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا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 والله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْرِبَاءَ أَضْعَافًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين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 أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ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 ولقد صدقكم الله وعده إِذْ تحسسونه باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون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 إذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونُ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُم غَمًّا بِغَمٍّ لَّكَي لَا تَحْزَنُوا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 ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِّنكُمْ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 وَلَبَتَ لِيَ الللههُ مَا فِي صُدورِكُمْ وَلِيومَححِصَ مَا فيِي قُلوبِكُمْ وَلَّهُ عَلمُ بِذاتِ الصّدُم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 وَلَِّهِ مِرَاسُ السَّمواتِ وَالْأَرض واللَّهُ بِمَا تَعملُونَ خَبِي لََدَ سَمِعَ اللهَّهُ قَوْول الذي نَ قَاُ إِ اللهَّهَ فَقيرُ وَنَحْنُ أأَغْن سنكتب ما قالوا وقتلهم الان بئا بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد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 الذينَ يَذكُرون اللهَّه قِيامَ وَقُودَ وَعَ جُوبِهِم وَيتَفَكرُونَ فِي خَلْقِ السَّمواتِ وَالْأَْرض رَبنَ مَا خَلَقَتَ هذا بَطِلَ رَبنَ مَا خَلَقتَه بَطِلَ